كَمَا عَلِيمُونَ كِتَابٌ مَرْقُوم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوط طعمُهُ مِسْكٌ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينٍ يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا فَكِهِمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا وَمَا أرسلوا علي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراضي